ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا كلا إنهم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 في وجوههم نطرة النعيم يسقون من رحيق مخترون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين وَاِذَا مروا بهم يتغامزون وَاِذَا انقلقوا اِلَى اَهْلِهِمْ عِيدًا انْقَلَبُوا اِلَى اَهْلِهِمْ فكين وإذا قالوا وَاِذَا هؤلاء قَالُوا وما هُنَالِكَ عليهم وَمَا حَافِظِينَ اليوم الذين آملوا من الكفار يضحكون على الأرائك يراطون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون